فلا رفت ولا كتوق ولا جدالة الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتذولوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب واتقون يا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّن عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم فإذا وَذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فَذَكُرُ الله كَذِكْرِكُمْ أَبَاكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَذَكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ثَمِنًا ربنا آتنا في وَمَا لَهُ له في الآخرة من خلاق فمن الناس أن يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في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 وفي آخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تَجَاوَزُوا إِلَٰهِ كَرِيمٍ مِنَّا تَجَاوَزُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاللَّهُ سريع الحساب